وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّيُّ وِجْهَةٌ هُوَ مُعْلِيّهَا فَاسْتَبْقِرَ الْخَيْرَاتِ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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجوهكم شطره فوال وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولاتمم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتنا ويزكِّيكم ويزكِّيكم ويعلّمُكم الكتاب والحكمة ويعلّمُكم ويعلّمُكم ما لم تَكُونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكثرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّوكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ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 بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ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 ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاب ماق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب